أرآه استغنا إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إلى صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى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 كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في هاتين السورتين في وقراء ما تتضمناه من ايات الله عز وجل وبديع صنعه مما يقتضي ربوبيته وإلهيته وشكره سبحانه وتعالى بسورة التين قال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين أقسم, أقسم الله بها لأن هذه المقسم بها فيها عبر وعظات وآيات يلفت الأنظار إليها تعمل فيها وقوله والتين الواوه قسم والتين مقسم به وكذلك بقية الآيات والتين معروف هو الفاتحة المعروفة سما بها لما فيها من الحبر والمنافع الزيتون كذلك هو الزيتون الذي يؤثر منه الزيت الذي يتدم به ويستصبح به وانتبع به وهي شجرة مباركة كما قال الله جل وعلا شجرة مباركة الزيتونة <تصفيق> وطور سينين طور الجبل المراد به سينين إضافته إلى سينة سينة وسينين بمعنى واحد طور وطور سينة وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاه والسلام قد ذكر العلماء رحمهم الله ان الحكمه والاقسام بهذه الاشياء التين والزيتون وطول السنين والبلد الامين بلد الامين هو مكه سمي امينا لان من دخله كان امنا الله جعله امنا اولم يروا انا جعلنا حرما امنا من دخله كان آمنا فيه آيات بينات فيه آيات بينات لقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهذا من آيات الله عز وجل حتى في وقت الجاهلية كانوا يتقاتلون ولكن إذا دخلوا في الحرم امتنعوا عن القتال حتى ان الرجل يلقى قاتل أبيه ولا يتعرض له حتى يخرج من الحرب هذا من ايات الله عز وجل وقد ذكر العلماء ان الحكمه في تخصيص هذه المواطن بالقسم انها مواطن الانبياء والتين والزيتون أرد به بلاد الشام التي فيها بيت المقدس والتي بعث الله منها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم وطور فيه هذا الذي تلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام والبلد الامين هو الذي بعث منه محمد صلى الله عليه وسلم فهذا فالله خصها بالذكر واقسم بها لانها مبعث الانبياء الثلاثه من اولي العزم عيسى وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وقد جاء في التوراة إشارة إلى هذا وهي قوله ظهر الله في سيناء وأشرق من ساعير واستعلم من آرام ظهر الله في سيناء وراد به الجبل الذي كلم الله عليه موسى. وأشرق من ساعير وهي بلاد الشام أنني بعث الله منها المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام واستعلن من فاران فاران مكة جبال مكة يسمى غاران بعث الله منها خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم هذه بلاد معظمة بعث الله منها ثلاثة من أولي العزم من الرسل المقسم عليه جواب القسم نحن لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هذا جواب القسم واللام موطئه للقسم تسمى لام القسم وقد حرف تحقيق خلقنا الانسان جنس الإنسان في احسن تقويم احسن صوره احسن صوره صوره الانسان هو احسن قامه قامه الانسان هو اجمل المخلوقات باعتداله تناسب اعضائه حواسه وجمال صورته فهو أجمل المخلوقات لأن الله يريد به شيئا وهو أن يعبد الله خلقه الله لعبادته فجعله على هذا الشكل الجميل العجيب يمشي على بجلين معتدلا مستويا كما قال جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقت فسواك فعدلت في أي صورة ما شاء ركبت حصل الله هذا الإنسان بهذا الشكل العجيب لأن الله يريده لشيء مهم وهو العبادة فانعم الله عليه بجمال الصوره وحسن المظهر واعطاه العقل الذي يميز به بين الضار والنافع الطيب والخبير أعطاه الله خصائص ليست لبقيه المخلوقات قد خلقنا الانسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في كبد على أحد التفسيرين في كبد يعني في اعتدال اعتدال قامه وأحسن صورة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أي أرجعناه أسفل سافلين. فيه معنيان المعنى الاول ثم رددناه أسفل السافلين اي الى الهرم والكبر تغيرت صورته تغيرت ملامحه خف عقله أو فقد منكم من يرد الى ارجل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا هذا معنى والمعنى الثاني ثم رددناه يعني الكافر الكافر أما على المعنى الأول فهو عام لكل الإنسان للمؤمن والكافر يدركه الهرم والكبر والمعنى الثاني أنه خاص بالكاظر الذي عصى الله وكفر به فإن الله يركه أسفل سافرين في النار والعياذ بالله يأسفل دركات في النار يأسفل سافرين عقوبة له وهذا المعنى ارجح من المعنى الأول بدليل قوله إلا الذين آمنوا ويقابل الذين آمنوا الكفار وأما فبر السن لا لا يختص به أحد المؤمن والكافر كلهم سواء فلا يمكن الاستخنى منه إنما إثناء يناسب المعنى الثاني إلا الذين آمنوا آمنوا بالله عز وجل ربهم خالقهم وإلههم وعمل الصالحات الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة داخله في الإيمان ولا يكون إيمان بدون أعمال صالحة ولكن نص عليها اهتمام بها من الحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات لكن خصها بالذكر لاهميتها الاعمال داخلة بالايمان ولا يكون إيمان بدون عمل كما هو مذهب المرجئه فان من لا يعمل ليس بمؤمن ولكنه نص عليها وعطفها على الإيمان من باب الاهتمام بها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر عند الله عز وجل لا يعلمه إلا الله أجر نكره نكره تنكيه هنا للتفخيم والتعظيم اجر لا يعلمه إلا الله وهو بحسب أعمالهم غير ممنون أي مقطوع أجرهم لا ينقطع بل هو متواصل إلى أبد الآباد في الجنة غير ممنون غير مقطوع خلاف ما ان يكون في الدنيا وان طاب وان لذ وإن فانه ينقطع اما نعيم الاخره فانه لا ينقطع كما ان عذابها ايضا لا ينقطع فلهم اجر غير ممنون ثم قال جل وعلا فما يكذبك خطاب الانسان كما يكذبك ايها الانسان بعد اي بعد ما عرفت هذه الايات وهذه النعم التي انعم الله بها عليك ما السبب الذي يجعلك تكذب بالدين اي بالحساب الدين المراد به الحساب وهذا في منكر البعث ما الذي يحملك على التكليف بالبعث والحساب بعدما عرفت قدرة الله عز وجل الذي خلقك من عدم أليس قادرا على أن يعيدك بل هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى والأرض وهو العزيز الحكيم كل شيء عليه أجل ولكن هذا من باب مخاطبة العقول أن الذي قادر على البداء من عدم قادر على الإعادة من باب أولاد من باب أولاد فما يكذبك؟ بعد للدين ما هو السبب؟ قد علمت أن الله أوجدك من عدم وأن الله أعطاك هذه النعم العظيمة ما الذي يجعلك تكفر وتكذب بالحساب والبعث ثم قال جل وعلا أليس الله أليس الله بأحكم الحاكمين هل يحجه أخرى على البعض حجها الأولى البداية دليل على الإعادة من باب أولى الحجها الثانية أليس الله ليحكم الحاكمين فمن شكمته سبحانه أن جعل البعض والحساب لألا يفلس الظالم الذي افنى حياته في الكهر والالحاد ثم ينتهي ولا يحاسب ولا يجازى هذا لا يليق بحكمه الله سبحانه وتعالى وكذلك المؤمن الذي افنى حياته في طاعه الله وعبادته يعني ينتهي بالموت ولا يعاد ولا يجازى هذا يتنافع مع حكمه الله جل وعلا فالذي ينكر البعث يجحد حكمه الله ويطعم فيها لا يليق بالله عز وجل ان يترك العاملين بدون جزاء ابدا هو احكم الحاكمين سبحانه وتعالى فلا يليق به ان يترك عباده يعملون في هذه الدنيا خير واشتر والكفر والإيمان ثم ينتهون نهاية واحدة ولا يحاسبون هذا لا يليق حكمة الله لأن هذا من العبث الذي ينزه الله عنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم تعالى الله عن هذا العبد فنزه سبحانه وتعالى اليس الله بيحكم الحاكمين لا يليق بحكمة حكمة يحكم الحاكمين أن يترك عباده بدون جزاء نحن نشاهد ان الكافر في هذه الدنيا يسرح ويمرح وتجبر ويقفر ويطغى ويموت ما ناله جزاء. ونشوف المؤمن يتعب في العبادة وطاعر ويموته ما نال شيئا من جزائه يعني الله يضيع أعمال الناس لا لا يليق بحكمة الله جل وعلا ثم أيضا لو كانوا كذلك تتساوى المؤمن والكافر كلهم ليس له جزاء تساوى والله جل وعلا قال افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فلا بد ان يمايز الله بين العباد يوم القيامه ليحاسبهم على اعمالهم اليس الله يحكم الحاكمين هذا استفهام تقرير استفهام تقرير أي هو سبحانه حكم الحاكمين ولا يليق به أن يترك الناس بدون جزاء على أعمالهم يكذبون بالدين يتركهم ثم قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق السورتان متناسبتان لان الاولى في تقرير نبوه الانبياء الثلاثه وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كيف كيف نبئ هذا الرسول وكيف ارسل وبماذا ارسل ذكره في هذه السوره فقال لنبيه الله عليه وسلم بواسطه جبريل لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء أتاه في رجل لا يعرفه قال له اقرأ الرسول أجاب لست بقارئ يعني لا أحسن القراءه لأنه أمي لا يقرأ ولا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قال لست بقارئ ما استطيع اقرا ولا تعلمت ولا قرأت من جبر أمي عليه الصلاة والسلام فغطأه مرة ثانية قال له يعني جذبه بشدة قال له اقرأ قال لست بقارئ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 وذهب بها الى بيته خائفا فزعا من المشهد الذي لم يعتده وقال لامراته زوجته خديجه رضي الله عنها قال له لها زملوني يعني غطوني تاسف زملوني زملوني فسالته ما من الذي, من الذي حدث له قال لقد خشيت على نفسي ذكر لها ما جرى فطمانته رضي الله عنها وقالت له كلا والله لا يخشيك الله ابدا انك تصل الرحم تقري الضيف تحمل الكل وتعين على نوائب الدهر استدلت بصفاته الكريمه على أن الله يكرمه فهذا من كرامته على الله سبحانه وتعالى هذا الذي حصل طمانته بلادك رضي الله عنها ثم ذهبت به الى ابن عمها ورقه بن نوبل كان قد تنصر في الجاهليه وقرا الكتب وعرف نبوات الانبياء وعرفت التوراه والإنجيل فلما قال له اقرأ يا ابن أخي فقرأ عليه الآيات التي سمعها من الملك فلما سمعها قال هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى قال له ورقه هذا هو الناموس يعني الرسول جبريل عليه السلام يسمونه الناموس هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى ف تطمع الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب عنه الروا ثم تواصل عليه الرحيم بعد ذلك اقرأ باسم ربك القراءة مطلوبة ما يمكن الإنسان يتعلم وهو لا يقرأ يقرأ أول شيء كتاب الله عز وجل يقرأ احاديث الرسول يقرأ الفقه دين الله فقه العقيدة أو فقه العبادة والمعاملات لا بد يقرأ ما نحد يجيها العلم بدون قراءة لا بد من القراءة اقرأ باسم ربك أي مستعينا باسم الله على قراءة قولوا باسم ربك أي مستعينا بالله وجل اقرأ باسم ربك ربك وربك هذه تعطيه طمأنينة أن ربه سبحانه سيعتني به اقرأ باسم ربك ثم قال الذي خلق الذي هذا من صفات الله الخلق قد تفرد بالخلق فلا أحد يخلق أبدا ولا يستطيع أحد يخلق ذرة ولا بعوضة ولا دباب إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا دبابا ولو اجتمعوا له أن تجمع كل علماء الدنيا والطب والاختراع لهم يخلقون دبابا ما يستطيعون ان الخلق من خصائص الله سبحانه وتعالى والذي يخلق هو الذي يستحق العباده افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون اتخذوا من دون الله الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فهذا من براهين التوحيد ويفراد الله للعباده أن الذي لا يخلق لا يستحق العبادة لا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر إذا كان له الخلق فله الأمر أي الشرع والأمر والنهي فالذي له الخلق هو الذي له الأمر وأما غيره فليس له أمر الذي خلق خلق هذه عامة كل المخلوقات ثم خص ثم خص الإنسان فقال خلق الإنسان جنس الإنسان خلق الإنسان من علق من علق يعني من دم لأن النطفه حينما تكذف رحم المرأة تكذف أربعين يوما النبفة ثم تتحول إلى دم علقة تعلق في الرحم دم أي هذا المني يتحول إلى دم هذا العلق ثم هذا الدم يتحول إلى مضغه قطعة لحم ثم هذه المضغه تفرض فيها الأعضاء والسامع والبصر وتخلق ثم ينفخ فيه الروح في الأربعين الثالثة تنفخ فيه الروح فيصبح حيا يصبح حيا بعد أن كان ميتا مواتا تدب فيه الروح ويتحرك هذا من آيات الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق ثم قال اقرأ عاد مرة ثانية اقرأ وربك الأكرم ربك الأكرم ومن كرمه سبحانه أن أوحى إليك وعلمك لتعلم وليك تنذر تبشر هذا من كرمه سبحانه وتعالى وربك الأكرم من كرامه أنه علم بالقلم القلم يكتب به القلم الذي بأيدينا هذا من آيات الله هذا القلم نكتب به العلم نكتب به الديون نكتب به التاريخ نكتب به يحفظ علينا العلم الكتابة الكتابة قيد للعلم هذا من آيات الله سبحانه وتعالى هذا من وسائل التعليم علم بالقلم فلولا القلم ما تعلمنا ننسى هذه الأشياء هذه الكتب، القرآن الاحاديث والسنة والفقه واللغة كلها مكتوبة بالقلم هذا القلم العجيب هذا من آيات الله سبحانه وتعالى علم بالقلم علم الانسان علم الانسان ما لم يعلم الانسان في البدايه في امره ما يعلم شيئا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون علمك الله ما لم تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فهذا منه من الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم العلم الشرعي والعلم أيضا العلم الدنيوي الذي يدرك به مصالحة كلهم من تعليم الله سبحانه وتعالى علم الانسان هذا خاص بالانسان وهذا من نعم الله على الانسان ان الله علمه ما لم يعلم ثم قال سبحانه كلا بين حال هذا الانسان الكافر أو الظالم مع هذه النعم هل يشكر الله عز وجل لا كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى السبب كونه يطغى انه راى نفسه انه استغنى عن الله سبحانه وتعالى واستغنى عن الخلق وهو في الحقيقه ضعيف فقير لكن اعجب بنفسه إذا تعلم اذا درس اذا يعجب نفسه طبيعه الانسان كذا الا من رحم الله عز وجل ورزقه التواضع الا ان الانسان لا يطغى ان راه شهداء رآه, راه نفسه وله له ما استغنى عن الله سؤال لكن هو يرى نفسه, نفسه انه استغنى ان استغنى ثم توعد سبحانه وتعالى هذا الانسان فقال كلا إن الى ربك الرجعه اي الرجوع اليه يوم القيامه وسيجازي هذا الانسان الكفور الذي لم يعترف بنعم الله عليه والطغيان فالطغيان هو مجاوزه الحد جاوزه الحد هذا الطغيان تجاوز الحد وكل شيء تجاوز حده ينقلب إلى وزه كما في المثال والمفروض أن الإنسان اذا تعلم العلم أنه يتواضع لأن العلم يكسبه التواضع يعرفه بالله عز وجل العلم يعرف بالله ويعرف العبد بحالفه وضعفه فيتواضع لله ويتواضع مع عباد الله هذا المفترض لكن من الناس من يخرج عن هذا إلى الطغيان والإعجاب بنفسه والكبر غير ذلك كلا إن الإنسان لا يطعى الرعاه استغنى إن إلى ربك الرجع أي المرجع والمصير ويجازي هذا الإنسان على ما قدم من طغيانه و وكبريائه وكفرانه لنعم الله عز وجل فلا إن الانسان ليطغى أن رآه السهل إن إلى ربك الرجع ثم قال جل وعلا رأيت الذي ينهى عبدا إلى صلى سبب نزول الآيات أن أبا جهل قبحه الله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة هدده لأن يقتله إن عاد للصلاة عند الكعبة هدده أن يقتله ليمنعه من الصلاة ومن عبادة الله عز وجل رأيت الذي ينهى عابدا أي محمدا صلى الله عليه وسلم لأي شيء لذنب لا إذا صلى صلاة ذنب لا صلاة عبادة هي الواجب على الإنسان فلا ذنب له إلا أنه يصلي وهذا الكافر لا يريد من الرسول أن يصلي هذا من الطغيان هذا نموذج من الطغيان الإنسان ينهى عبدا أي محمد صلى الله عليه وسلم إذا صلى، وقال إن عاد لا أقتلنه ولا أطأن على رقبته. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة. فجاء لينفذ تهديده، فمنعه الله بالملائكه ولم يستطع. وقريش في دار الندوه ينظرون إليه ماذا يصنع؟ أراه قد تقهقر. وصار يدفع بيده شيئا لا يرونه وساله ها رأيتو رأيت نهرا من النار بيني وبين محمد ورأيت ورأيت اهوارا فخاف على نفسه خاف على نفسه وقريش تنظر اليه أحم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من كين. قال جل وعلا أرأيت إن كان أي محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى ومعناه أنك أنت أيها الكاذب على الضلال إن كان على الهدى اللي على الهدى يمنع اللي على الهدى ما يمنع يشجع إن كان على الهدى او امر بالتقوى محمد بما لا يأمر يامر بتقوى الله سبحانه وتعالى فهو على هدى من الله ويامر بطاعه في الله اما انت ايها الكاذب انت على ضلال وتامر بالكفر والعياذ بالله شتان بينكما ارايت إن كان على الهدى او امر بالتقوى ثم قال عن أبي جهل أرأيت إن كذب وتولى أبو جهل كذب كذب بالحق كذب محمد صلى الله عليه وسلم وتولى في العمل فلم يعبد الله عز وجل تولى كذب هذا بالقول وتولى بالفعل فجمع بين الجريمتين الكذب والتولي في مقابل على الهدى وامر بالتقوى مقابل أيوه ما الفرق بينهما الفرق بينهما واضح ارايت ان كذب وتولى ثم قال الم يعلم هذا الكافر الطاغية بان الله يرى يرى ما يفعل ويطلع عليه وان الله ليس بغائب عنه وما كنا غائبين ما يخاف الله عز وجل الم يعلم بان الله يرى صنيعه وكفره وتهديده لعبده ورسوله عن طاعه الله عز وجل الم يعلم بان الله يرى ثم هدده الله فقال كلا كلمت ردع وزجر لئن لم ينتهي ينتهي عن جرمه وتهديده لرسولنا لنسفعن بالناصيه والناصيه مقدمه في الراس يقاد بها الانسان ويلقى يوم القيامه في جهنم فيوخلوا بالنواصي يوخلوا بالنواصي والأقدام ويكلفون بالنار لنفس عن استفع معناه الدفع بشدة معناه الدفع بشدة ويقاد في ناصيته والعياذ بالله لهانة له ناصيه كاذبه ناصرة أبي جهل كاذبة خاطئة كاذبة في القول وخاطئة في العمل ثم قال جل وعلا مهدد الله فليدعو نابية نابية يعني المجتمع الذي ينتسب إليه ويهدد الرسول صلى الله عليه وسلم به ويقول سادعو لك نادي قريش يستعين بهم قال الله جل وعلا فليدعو ناديه اذا دعا ناديه ماذا يصنع الله سندعو الزبانه زبانه ملائكه في العذاب والعياذ بالله وما هو الفرق بين نادي قريش وبين الزبانية الملائكه الفرق لا يتصوره احد ولا يعلمه الا الله سندعو الزبانه اي ملائكه في العذاب تاخذه والناس ينظرون لو نفذ الناس ينظرون أخذ الملائكة لهم ثم قال جل وعلا لرسوله هل لا كلمه كلمة رضع زجر لا لأبي جهر. لا تطعه لا تطعه في تهديده وتمتنع عن الصلاة عند بيت الله عز وجل واسكر يعني صل وعبر عن الصلاة بالسجود لأنه أعظم ركن فيها واسجد واقترب لأن الساجد أقرب ما يكون الى ربه كما في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اقترب إلى الله بالسجود والذي لا يصلي ولا يسجد هذا يبتعد عن الله عز وجل يبعد عن الله فلا لا تطعه واسجد واقترب الى الله بسجودك وهذا كما في الحديث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وبهذا ينتهي تفسير هاتين السورتين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول أصحاب الإعجاز العلمي أخذوا من قوله تعالى والتين والزيتون أخذوا مسألة إعجازية وهي أنه إذا تم أكل التين مع الزيتون فإنه علاج فعال وهي أنه إذا تم أكل التين مع الزيتون فإنه علاج فعال لعدد من الأمراض المستعصية واجروا على ذلك تجارب ذكروها فهل يؤخذ هذا الأمر من هذه الآية ما فيهما نافتين والزيتون فيهما منافع ما فيهما شك فيهما منافع وعبر وآيات إذا تحقق ما يقولون فهو داخل في عجائب آثين الشجرتين نعم ولكن لا نجز بهذا ولا يجوز الجزم بأن هذا معنى الآية لا يجوز الجزم بهذا فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لزياره طور سيناء فضيلة وأجر هل لزيارة طور سيناء فضيلة وأجر لا, لا. تشد الرحال إلا إلى ثلالة المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد. الأقصى. أما ان يزار تورسينا لأجل العبادة هذا لم يرد به دائم نعم والرسول حصر السفر للعبادة في الأماكن لهذه الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع للإمام والمأمومين أن يقولوا بلى بعد الانتهاء من سورة الدين نعم من ناس من يقول بلى قال إذا قرأ أليس الله بأحكم الآثمين قال بلى وانا على ذلك من الشاهدين وهذا لم يثبت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا لم يسجد القارئ الذي قرأ آية السجدة هل يشرع السجود للمستمع لا المجتمع يتبع للقاري إذا سجد يسجد معه وإذا لم يسجد القاري لا يسجد المسلم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تعلم الحكمة من تقديم عيسى عليه السلام على موسى عليه السلام في سورة التين حيث إن موسى جاء قبل عيسى الله على تقارض الزمان بأن الذي يلي محمد صلى الله عليه وسلم هو عيسى الذي يلي محمدا من الأنبياء هو عيسى ليس قال صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي نعم الشيخ فقط وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا كيف نوفق بين هذه الآية وبين ما ي... حدث في مكه من قتل لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وما فعله القرامطة وغير ذلك إيه هذا تعدي على الخرمة تعدي على الخرمة ومن دخله كان امنا يعني أمنوا الواجب أن تؤمنوا ولا تعتدوا عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى كلمة غطه في حديث مجيء جبريل جذبه, جذبه. غطه يعني جذبه حتى فقد الوعي من شدة الجذبة لأن جبريل قوي قوي من عمين صلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صفات الله سبحانه وتعالى يجوز إطلاقها على البشر كالكرم مثلا نعم <تصفيق> الله عليم والبشر يكون كيف الله عليم والبشر يكون عليم نعم لكن مع الفرق بين الصفتين مع الفرق بين الصفة الصفة المخلوق خاصة به وصفة الله خاصة به نعم فضيلة الشيخ والبصر. والبصر الله سميع بصير والإنسان سميع بصير الله له وجه يليق بجلاله والبشر له وجه فهذا يسمى المشترك المشترك في اللفظ مع اختلاف المعنى الفرق في المعنى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما صحة وما ذكره ما صحه ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره للتين لأنه مسجد دمشق وفي قول آخر مسجد أصحاب الكهف كله في, في الشام كل هذا في الشام لا يخرج عنه إنما هذه مخرجات فقط الشام يشمل هذا كله يشمل بيت المقدس ويشمل غيره من المساجد المشهورة القديمه نعم فضيله يقول ما صحه ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير التين لانه مسجد دمشق وفي قول اخر مسجد اصحاب الكهف الله اعلم بهذا لكن مسجد الذي في الشام هو مسجد الأقصى مسجد الأقصى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القسم بالتين والزيتون دليل على تفضيلهما على سائر الثمرات كل ثمرة لها خصائص والثمرة جعل الله لها خصائص من المنافع والطب ولا شك أن التين والزيتون لهما خصائص انفرجان بها عن بقية الفواكه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى الم يعلم بان الله يرى في هذه الرؤيه الوعيد والتهديد فما المراد بذلك وفقك الله نعم قال بعض العلماء في قوله سبحانه لم يعلم بأن الله يرى لم يعلم او جهل بأن الله يراه حينما يعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد منعه من العبادة إن الله يراه سبحانه وتعالى فكيف لا يخاف من الله نعم يقول وماذا يستفاد من رؤية الله ما قال موسى وهارون إننا نخاف ان يفرط علينا يطغى قال الله لهما لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى نعم يقول وماذا يستفاد من رؤيه الله في قوله سبحانه في الايه الأخرى انني معكما اسمع وارى استفاد منها أن الداعيه إلى الله على حق انه يثبت ولا يخاف من الاعداء لان الله يراهم يرى هذا الذي يدعو الى الله ويرى هذا الكافر الذي يصنع ويعارض الدعوه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى فليدع ناديه يقول هل يؤخذ منه؟, منه هل اذا هل تهديد هذا امر يراقب به التهديد نعم هل يؤخذ منه هل يؤخذ منه النهي عن تسميه البنت باسم ناديه الامر هو النهي يؤخذ منه, منه ناديه من النداء وهو ان نادية من النادي وهو الاجتماع هذا ما سمى نادي بمعنى محل الاجتماع إنما سمى ناديه يعني من النداوه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي عامة في كل مسلم يمنع عن أداء الصلاة في مكانه هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتتناول كل من يمنع الناس من الصلاة تناولهم معنى الآية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحرف ان في قوله سبحانه أرأيت إن كان على الهدى هل هي شرطية وإذا كان كذلك فما جواب الشرط أرأيت إن كان على الهدى وجواب الشرط الله هل يمنع الهدى كان على الهدى فهل يمنعه وهو على هدى إنكار هذا إنكار من الله عز وجل نعم بفضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يقال أن موس الذي نزل على موسى عليه السلام مع أن الله سبحانه هو الذي كلم موسى مباشر لكن جبريل أيضا يأتي إلى موسى عليه السلام جبريل هو السفير بين الله وبين رسله وهو المثلث بالوحي نعم رضيلة الشيخ نعم أن الله موسى أن جبريل لا يأتي يأتي نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول كيف الجمع بين قول جابر رضي الله عنه إن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر وبين القول الآخر إن أول ما نزل سورة العلق ما في نص في الشن سوره العلق نبئ بها وسوره المدثر ارسل بها فهي اول ايه ارسل بها سوره المك وأول ايه نبئ بها سوره اقرا نعم ويقول حفظك الله ما احسن كتاب في بيان اسباب نزول الايات والسور كتبه كتب اول تفسير من كبير ولا على الأسباب مقرقه هي كل آية لها سبب يذكره كل آية لها سبب يذكره ويذكر رواه ويذكر درجته وهناك كتب خاصة بأسباب النزول سما أسباب النزول مثل أسباب النزول للواحد المفسر المشهور مجموعة بها أسباب النزول نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله وأسباب النزول للحازم نعم يقول حفظك الله هل يستفاد من نزول سورة العلق على الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها أول ما نزل أن على الداعية أن يتعلم أولا ثم يدعو هذا واضح هذا واضح أن الداعي لو يتعلم ويقرأ العلم ولا يدعوه على جهل نعم يقول ومن رد على من يقول إن المطلوب هو العمل للعلم هذا قول الصوفية اهل الظلال ما يكون العمل صحيحا إلا إذا كان مبنيا على علم لا يبنى على جهل على مواجيد وأدواء عند الصوفية كلها ليان من الشيطان العلم لا يكون إلا على عمل صحيح، على العمل لا يكون إلا على علم صحيح يستند إليه، وإلا فهو عمل باطل مبتدع. نعم. فضيلة الشيخ، سقط الله يقول السائل أوصى والدي رحمه الله بعقار يصرف ريعه بعد موته في الآتي، وجعلني أنا الوكيل على ذلك ذبح أضحية في كل سنة. وسؤالي هل يجوز أن آكل من هذه الأضحية كما جرت العادة بذلك قبل موته الله الوصايا تعرض على القضاء رحب الوصية للقاضي وعلى الله عليه وشاوره فيما يسكل عليه نعم رضيلة الشيخ افتقكم الله يقول رزقت بمولود ذكر قبل ثلاث سنوات ولك ولم أكن أملك قيمة شاتين فعققت عن ولدي بشاة واحدة فهل يجوز لي أن أذبح شاة أخرى الآن مع التعليم لا بس تكميل تكون الشاة الثانية تكميل للنصاب العقيقة نعم وأنت أخرت لعذر لا معنى نعم لكن عمر الطفل كم ثلاث سنوات نعم ما فات شيء نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكم في من شغل برقيه الناس فترك صلاه الجماعه في المسجد ما الحكم في من شغل برقيه الناس فترك رقية رقيه يعني نعم فادى الى ترك صلاه الجماعه في المسجد خطأ خطا لا الانشغال عن الصلاة لا ولا بغيرها وليس هذا عذرا ليس هذا عذراً في ترك صلاة الجماعة يعود ويرقي ويكمل الرقية وما هذه عن الرقية هذه لأن أصبحت الرقية الآن تجارة أصبحت متاجرة ما هي إحساناً إلى الناس إنما هي متاجرة ومبالغة ودخل فيها من لا يحسن الرقية بل دخل فيها شركيات استعان بالجن يقولون هلولا مسلمين نستعين بهم خرابيط شبهات أدخلوها على الناس في الرقية فشوهوا الرقية الآن وشككوا الناس في جدواها بسبب تصرفاتهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول تقول والدتي إنها قبل خمسة وعشرين عاما كانت حاملا في رمضان ووضعت حملها ولم تصم من رمضان إلا خمسة أيام فقط ثم بعد رمضان لم تقضي شيئا فماذا عليها حيث كانت جاهلة بالحكم عليها القضاء عليها القضاء والكفارة تطعم عن كل يوم مسينا مع القضاء عن, التأخير. عن تأخير القضاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أود الحج هذا العام لكن لا أستطيع لضيق ذات اليد وأخشى من فوات سنين العمر سؤاله هل يجوز لي أن أقترط مع القدرة على السداد أم أني وأجل الحج إلى العام القادم الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع من استطاع إليه سبيلات. وأنت ما تستطيع من ناحيه المؤونه التي تمكنك من الحج فالله ما كلفت بالحج ولا تقترع من المثال، ذلك انتظر حتى يفتح الله عليك بالمال والقدره تحج حين ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض الشباب وفقهم الله لا يزيدون على عشر ركعات في صلاة التراويح في رمضان، ويفارقون الإمام خاصة في الحرمين. فهل يعد هؤلاء مفارقين للجماعة؟ وهل من كتاب تدلونني عليه ليهديه لهم لعلهم ينتصحون؟ نعم هذا شذوذ، هذا كونهم يفارقون المسلمين وهم يصلون التراويح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هؤلاء ينصرفون يدفعون الإمام لا مخالفون للسنة وعدد ركعات التراويح لم تحدد لم يحددها الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ولم يحدد قال من قام مع الإمام ولم يحدد هم يحددون من غير دليل، إلا أنهم يقولون حديث أن الرسول ما كان يزيد في رمضان هذا حديث صحيح يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، الرسول كان يصلي وحده، صلى في بيته، تهجد في بيته، ويطيل الركوع والسجود والقراءة، ما نصلي مثل صلاة الرسول، ما نستطيع. ما نستطيع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لأن الرسول يصلي في بيته الرسول قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء هيك هم يعرفون السنة يزعمون أنهم استجون بالسنه وهم لا يعرفونها بل يقلدون من قال هذا القول أنا أعرف من قال هذا القول له رسالة في هذا وهو ما هم مصيب في هذا الأمر هو مخصي في هذا الأمر ولا تفقه في الأحاديث ما تفقه فيها وإنما هذا من الخبط في العلم وحتى لو حدد الصلاة التراويح فمفارقة المسلمين وفي المسجد الحرام هذه لا تجوز لا يجوز للمسلم أنه يعكز عن المسلمين ويتظاهر بالمخالفة لا يجوز هذا. كان جلس فيه كان جلس فيه ما يريد أما يجل المسجد يظهر الخلاف ويظهر الانشقاق هذا لا يجوز نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا مقيم في السعودية منذ أكثر من سنتين ولم أستطع, ولم أستطع السفر إلى أهلي فاستخرجت لزوجتي وبناتي تأشيرة لزيارتي ولكن والدتي رفضت سفرهم إلي لظنها, أنني سنت لظنها أننا سنتركها ولن نعود إليها علما بأنها عندها من يخدمها من أخواتي وزوجات إخواني سؤاله ما الواجب علي تجاه والدتي في هذه المسألة اتصل بها اتصل بها للجوال والتلفون أي السبلها هو أقنعها بأنك ما تريد بهذا الفراغ وعدم ذهاب الليل وإنما تريد بهذا زيارة فقط ويرجعون وأن ترجع لنا بعد أقنعها أبينها وشرح له الوضع وأجل هذا التوهم الذي توهمته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لا أستطيع حضور الدروس العلمية أحيانا بسبب طلب خالتي الأرملة مني بأن أقوم بخدمتها علما بأن لها ابن لكنه عاض بأن لها ابن نعم علما بأن لها ابنا، ولكنه عاق يرفض أن يخدمها سؤاله ما حكم تخلفي عن الدرس العلمي أحيانا لهذا العمل وهو خدمة خالة انت معذور ومعذور إن شاء الله وكون ابنها لا يخدمها هذا لا يوجد أن تترك خدمتها الأجر يكون يكون هو محروم عاق لها نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل أراد أن يتزوج زوجة ثانية واشترط عليها أن يبيت عندها ليلة ليلة واحدة وعند الأخرى ثلاث ليال فوافقت على ذلك فهل في ذلك شيء من ناحية الشرع المسلمون على شروط إذا رضيت بها لا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله عجوز عمرها سبعون سنة كانت في شبابها عندما تصوم ويأتيها الحيض فإنها إذا افطرت حال الحيض لا تقضي ما افطرته جهلا بالحكم فما الحكم فيها هذا باقي هذ باقي الأيام التي لم تصمها باقي هذ لا بد أن تقضيها وأن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير كفارا نعم ويقول حبيضك الله علما بأنها سنوات كثيرة جدا أي ولو كانت كثيرة جدا هذا ركن من أركان الإسلام لا أسقط نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز التبرع بعضو من أعضاء الجسم؟ لكافر محتاج نعم كما يجوز أنك كما أنك تطعمه إذا جاء تحسن إليه على مانع لكن بشرط لا تتضرر من نزع هذا العود أن تستغني عنه ولا يضر من؟ نعم والله جل وعلا قال وأحسن من الله حب المحسنين إن الله كتب الاحسان إلى كل شيء نعم. وضيّنة <تصفيق> الشيخ فقّة الله. امرأة تسأل عن ربطة توضع في الشعر مجوفة ويوجد بها شعر اصطناعي فما حكمه ذلك لا يجوز أول شيء لا يجوز لا, لا تكبر حجم راسة وثاني شيء أخشى هذا من الوصل لأن الوصل معناها وصل الشعر بشعر آخر قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوسلة ولا يجوز لها هذا تكتفي بشعارها الموجود الحمد لله نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله قل السائل توجد فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة وبها مرض السكر وتأخذ الإنسولين. فإذا صامت وجاء وقت العصر هبط السكر سؤاله هل تقضي أم يكفي طعام مسكين لأن أهلها يفطرونها إذا نزل بها السكين إذا كان يمكن أن تقضي بأن يأتي عليها وقت تستطيع الصيام إلا تقضي اما إذا كانت ما تستطيع باستمرار ما تستطيع فتطعم عن كل يوم مسكين لأنها عاجز عن الصيام لمرض مزمن مرض مزمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكم في تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام بزيادة التوحيد للحال لا أحد مقسمه إلى أربعة أقسام توحيد ثلاث أقسام بالتفصيل وقسمان بالإجمال الإجمال التوحيد الربوذية يدخل فيه الأسماء الصفر توحيد الجبادة <تصفيق> الإلوهية وإذا فصلت يقول ثلاثة اقسام. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسمى والصفات هذا مفصول من الربوبية لأن فيه من أمكر الأسمى والصفات من الجهميه والمتجلة والأشاعرة فهم أفردوه لأجل الرد عليهم كله داخل في توحيد الربوبية وأما أربعة أحسان هذا لا أعرفه نعم خطينة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول قد اتلاني الله بمرض السكر وقد افطرت ثلاثة أيام من رمضان ويصعب علي القضاء في أيام الدوام فهل يجوز لي أن اطعم عن كل يوم مسكينة أم يجوز لي أن وكل شخصا آخر ليقضي عني لا يا أخي عندك الجمعه والخميس والجمعة من كل أسبوع تصوم فيها الحمد لله خلصنا معا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تغطية الإمام لرأسه وكذلك المعمومين لرأسهم في الصلاة هل يلزم هذا أجمل نعم هذا من الجمال ومن الزينة كل زينتكم عند كل نفس والزينة في الصلاة على قسمين زينة واجبة ويستفر العورة مستحبه مستحبة ويستجم بالصلاة ومن ذلك تغطية الرأس إذا كان من عاد البلد تغطية الرأس بالغطرة أو أو بالعمامة يغطيه هذا من الجمل نعم فضيلة السبيق وفقكم الله يقول السائل إذا لم أستطع أن أكمل قراءة الفاتحة لأن الإمام قد ركع فهل أتابعه أم أكمل القراءة لا تابع الإمام وتسقط عنك الفاتحة فيها الحالة. يا لا تفوت في الركعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذي يعرف إثم الغيبة من طلبة العلم يكون إثمه أكثر من الذين يقومون بالغيبة من العوام والمقصرين ما هنا أحد مسلم ما يعرف تحريم الغيبة والعوام والمتعلمين هل أحد يجهل هذا هذا السؤال لا محل له كلهم لهم يا ثمون العام والمتعلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لعن من يلعن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا محل خلاف لعن المعين أما العموم تقول لعن الله من لعن أصحاب الرسول لا بس على العموم أما معين شخص معين هذا محل خلاف هل يجوز لعنه أو لا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول مرة يحفظك الله في وضع المرأة في زماننا هذا حيث يطالب البعض بأن تكون سلعة رخيصة يلعب بها في كل مكان ما واجبنا أولياء المرأة في ذلك أولياء المرأة يجب عليهم المحافظه على المرأة لأنها مانع عندهم وهم مسؤولون عنها وراع عليه فيحافظ عليها ويعلمها ويحذرها من هذه الأمور، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ما حكم شرب ماء زمزم؟ توبة عن المعاصي. لقوله عليه السلام ماء زمزم لما شرب له. في توبة من المعاصي دون شرب ماء زمزم. هذا التوبة مفترض. ما ورد أنه يشرب للتوبة، يشرب للعلاج للشفاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم. به ولا به، ما الله إذا صلى المسافر صلاة الجمعة بنية الظهر، لكي يجمع بعدها صلاة العصر. هل فعله صحيح اذا إذا صلى المسافر صلاة الجمعة بنية الظهر. لكي يجمع بعدها صلاه العصر فالفعل وصلت حيله ولا تنبع اي صلي الجمعه اذا حضرها يصليها مع المسلمين جمعه ولا يجمع معها العصر نعم فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان المسلم في الحرم المكي وهو قيمة الصلاه فخاصة في المسعى يكون امام الرجال يكونوا أمام الرجال بعض النساء يصلين فهل يجوز الصلاة خلفهن؟ في هذه الحالة لا دودي الزهنة. دودي الزهنة. دودي حالة لا في وجود الزحمة وجود الزحمة وهذه حالة لا لا سيدنا نعم أنت الله تعالى عالم صلّى <تصفيق> الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه